قَائِلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا قَطِلُ الَّذِينَ يَدْعُونَكُمْ مِنَ الرِّجَالِ لَمُؤَنَّ اللهَ مُنْتَقِمِ وَإِذَا مَاءٌ زِيَ سُورَتُمْ ف فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسَعَوْا إِلَىٰ إِيمَانِهِمْ وَهُمْ يَسْتَبِقُونَ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ أذبتهم رسا إلى رسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في الثاني أو مرسين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر به பூஹும் الى با